إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيرٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِمَّ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعجبتكم ولا تنفحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هؤلاء يدعون إلى النار فالله يدعو. وَالْمَوْتِ رَتْبٌ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيط قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنُ فَإِذَا تَطَهْرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لَأِيمَانِكُمْ أَن تَبْرَرُ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ